117. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 118. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون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 فَبَ الذِكرَ وَخَشَ الرَّحمَانَ بِالغَب فَبَشِرْههُ بِمَوفَِةِ وَأَجٍْ كَرم إِ نَحنُ نُحِي المَوتَ وَنَكْتُ مَا قدَمُ وَآثَرَهُم وَكُل شيءَ أَحصَنَهُ فيِي إِمَا مِ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 قالَاوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُم مِثْلناَ وَمَا أنزل الرحمن من شيء أَنْ زَلَ وَحمنَانُ مِ شَيْئ إنِ أَننتُم إِللاا تَكذِبُون قالَاوا رَبّنَا يَعلمُ إِ إِلَيْكُم لمرسلون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 وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ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 ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقٌ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ إِلَّا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 أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على وَهِهِم وَتُكَلّمُونَا أَيذِهِم وَتَشْحَدُ أَْجُلُهُ بِمَا كانَوا يَكسِبُون وَلَ نَ شَاءُ طَمَسنَّ عَ أَعْيُونِهِم فَسْتَبَقُ الصِرَاطَ فَأَََّا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 فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ